السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله أحنا ولا شريك له. أشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وصفاته فلا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها أغث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحمة إن الله كان عليكم رحيبا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 حديث بلوغ اللغه شرح حديث ضحك النبي تعدبا هو حديث اليهودي الحبر الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد او قال يا ابن قاسم ان الله يضع الجبال على اصبع ترى على اصبع الخلق على اصبع الى اخر الحديث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي وابو هريره ابو عبد الله بن عمرو قال ضحك النبي تصديقا وتعجبا أو تعجباً وتصديقاً لقوله. عبد <تصفيق> الله بن عمر بن عاص. عبد الله بن صعود. أحسنت. راحك النبي تعجباً وتصديقاً لقوله. تصديقاً لقوله أي أن ما قاله الحبر كلام شرعياً وعقدياً صحيح. ذا تصديق. وتعجباً أي تعجباً من تجرؤ اليهود على على ربهم يعلمون قوته وجبروته وعظمته وجلاله ثم تجرؤون عليه بالتكذيب وقتل الأنبياء والافتراء على الله بالكذب كشفون الكتاب بأيديم ثم يقول هذا من عند الله إلى آخرة فهذا هو الذي أضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجباً وتضييقاً أي للحب قوم الظهد يقول يا محمد يا أبا القاصر مع علمه ها كما قال عزيزي يعرفونه كما يعرفونه ابناءه هل يقفى عليه أحد هل يقفى على أحد أبناءه لا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين قال الله يجحبونك إذن لم يكن الصراع مع شخص ينزل من هو الحسد أن يكون النبي, النبي الخاتم ليس من بني إسرائيل إنه من العرب وكانوا يحتكلون العرب يقول ليس لأن في الأميين سبيل وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني يستفتحون يقولون سوف يأتي النبي الخاتم منا أي من بني إسرائيل لما جاء من نسل إسماعيل العرب ها جحدوا وكذبوا وكذبوا اورو في الاثر لما اجتمع يهوديان فقال احدهما الاخر هو هو قال وهو اي هو النبي الذي يعرف بصفاته في التوراة قالوا قال ماذا ماذا تفعل قل عداوته ما حييت هو امر ايه محسوم ناتي الى القسم الثاني والاخير من هذه كما تعودنا في كل مساله مساله المخالف لاهل السنه في الكلام عن صفه اليد المخالفون لأهل السنة في ذلك المعتزلاء وكثير من الأشعارية بل جمهورهم والماثرودية خالفوا أهل السنة في إذن سفة اليد بين قائل أن اليد هي القدرة بين قائل أن اليد هي النعمة واتمساني نص على أن أكثر أئمة الأشعارية قالوا أن اليد هي القدرة لما لم, لم يستقب لهم تفسير اليد أو مع الأصاحب تحريف نصوص اليد إلى النعمة ووجهه بردود قوية فكان جمهور الشعرية وأكثر أئمتهم على تفسير يدين بالقدرة وهذا طبعا من التأويل المذموم والسيوطي بيقول في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره قال ما عرفوا حق معرفتي وما عظموا حق عظمتي حين أشركوا به والأرض جميعا أي حال الأرض جميعا الس أي السبع الأرضين قبضته أي مغبوضة له في ملكي وتصفوفي يوم القيام قالوا والسلامة الموطيئة بيميني أي بقدرتي السيوطي يقول بيميني أي بقدرتي وهذا في تفسير جلالين السيوطي يعني كيف how does the men في ذاتها لا توصف بشيء. ليس هناك own يمين not يسار. in مطويات بيميني is مجموعات the وهذا of the في تفسير the power بنقول the men It says على تفسير اليد with ومنهم من or على groups with والنعمه الاثنين يعني. كما قال الرازي. وهذا من خراء التاويلات وهذا ابن لي سوسي في تفسيره تفسير الكبرى قال لما خلقته بيدي فجعل المراد بالتثنيه في الايه هي القدره والنعمه وقال ان ابليس خلق بقدره الله دون النعمه فجعل اليدين هي دي القدره وادي الايه النعمه وان ابليس خلق بقدره الله we did not وهذا ذكره السنوسي is w Calvin fishing in the fiscal and was in the cause of this is what he told him in his nam teenage he says he رد على الراضي في أساس التقديس نقض أساس التقديس ولم يقف الأمر عند ذلك بل قام الأشعرة ومن كانوا على نحلتهم يرمون المثبتين لها بانهم حشويه مجسمه كما نصل ذلك الباجوري بينص على الالهه السنه مجسمه وحشويه لانهم اثبته لله لولا انهم اثبته لله على ظاهره قال ابن جزي و والحديث الفاظ يوهم الظاهر والتشبيه كقوله تعالى باليداه مبسوطتان فحمل قوم فحملوا قوم على ظاهرها فلازمهم التقسيم ويوضح ذلك على الحمالية أو بعض المحدثين ابن جزري هذا يقول ذلك في كتابه قوين الفقهية قوين الفقهية آه ابن جزري ابن جزري جيم زاي ياء يقول أن أن قوم حملوا هذه الآية فليلاهم مستطمام حملوها على ظاهرية قال فلزمهم التكسير قال ويعز ذلك إلى الحنبلية وبعض المحددين وبما ذل لبين أشعر على زعمهم بأن وتأويلهم بأن اليد هي القدرة قالوا أن العرب تقول ما لي بهذا الأمر من يد أي من قدرة وقوة وطاقة أيضا وقال تعالى أو يعفو الذي بيدي عودة النكاح أي القدرة النكاح وقوله تعالى وأولي العيد والأبصار أي أولي القوة وأيضا سبب له على أن اليد هي النعمة بلغة العرب العرب تقول لفلان عندي يد لفلان عندي يد أشكره عليها أي نعمة ويقال أيادي فلان في حق فلان هو اي نعمه على فلان قاهره له علي ايات كثيره وهذا ترجع اليه في متشابه القران بالقارع الجبار قاهر طلب المقار في ذلك نقول اما الاشاعره فقد خالفوا في مذهب اليه خالفه الكتاب والسنه واجماع الامه بل خالفوا أئمتهم المتقدمين من الأشاعرة، وهذا أقوى من رد به عليهم أنكم وإن خالفتم كتاب السنة والاعتقاد أمة، فأنتوا كذلك خالفتم أئمتكم الذين أثبتوا الصفات الخبرية منها منهم بق الباقلاني، الباقلاني يقول قد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمل كما جاءت في الخبرية قال بغير تكليف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تنجيس. تجنيس. يعني, تجنيس يعني يقال أن يد الله من جنس هذا البشر طيب ولا تجنيس ولا تصوير قال كما روح الظهري كما روح الظهري المالك في الاستواء فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع على أضل بقيلاني من المشعرية يقول أن الصفات تمر على ظاهرها دون أن يكون في اعتداء ولا تكيف ولا تصوير ولا تجنيس أيضا وتمثاني في بغية الطالب حكى قول باذن البسط من اليد ابن كلاب والجويني والقلثاني قال ابو المعالي الجويني ذهب بعض ائمتنا الى ان اليد والعين والوجه صفات ثابته للرب والسبر الى اثباتها السمع دون قضيه العقل اذا هؤلاء ائمه انفقوا كما وهذا الجويني ذكره في كتاب التوضيح في شرح الجامع الصحيح هذا قول القوم من فيك ودينك ها فأنت أيها التابع الذي زعمت أن لديك قدرة ما تبعت كتابا في ذلك ولا اتبعت سنة ولا تبعت إجماع الأمة ولا اتبعت حتى علمتك الذي يعني لا تحيد عنهم طرف طرف عين ولا قدره مولس فهو لعلمتك من العلماء الأشاعرة دوما دوما لما يكون راضع المخالف فتأتي من أمر ها وشيء لا منه ها من من أهلها هؤلاء ألا تبعتهم في ذلك؟ أهلنا الجويني ابن كلاب كبار في المذهب ابن كلاب أذبتو اليد على الله. أما دعوا أن اليد هي قدرة فمردود من وجوه. أما دعوة أن ينبهي القدرة فمرضوط من وجوه منها قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي فهذا مقام تشريف خص به آدم دون غيره فهذا التشريف سيحصل إلا إذا كان آدم ميزة أو ميزه الله بميزة ليست في غيره كإبليس ونحوه فإذا كان آدم خلقه بيد الله على زعمكم أن هي القدرة لما تحقق هذا التكريم والتشريف إذا الجميع مخلوق بقدرة الله وهو على كل شيء قدير فلو كانت اليد هي القدرة لما لم يكن لآدم عليه السلام ميزة ولا تشريف على غيره أمر الثاني لو كانت اليد هي القدرة لحتج إبليس إذ أن إبليس لعنه الله مخلوق بقدرة الله فلما حاد هذا فلم إبليس بمقام المناورة صحة التعبير عن هذا الباب وحاد إلى باب آخر فقال أنا خير من خلقتني من نان وخلقته من طيم دل ذلك على أن إبليس فهم أن في آدم ما إذا ليست فيه هي أن الله الحاولي بيدي وليس مخلق إيه بيدي لقد لدي القدرة قال إبليس يا رب ولما أزود لآدم خلق بقدراتك وأنا خلقت بقدراتي بل العقل يقدمني عليه لما لأننا وإن اشتركنا في صفة الخلق ولكن المادة مختلفة ومادتي خير من مادته فأنا الأول أن يسجد لي واضح كلام إذا كنا اشتركنا في صفة الخلق هو خلق بقدراتك على زعمكم أن الأد هي القدرة فاشتركنا في صفة, صفة الخلق بل أنا زدت عليه بأن مادتي خير من مادته فعقلا من المقدم عقلا؟ ابليس لا تعرف لا تعرف كل ابليس هو إبليس لكن ابليس كان افقع من هؤلاء فلما علم ان هذا الباب مغلق فتح بابا آخر وهو النظر الى ماده الخلق لا هي صفه الخلق <تصفيق> لو كانت اليد هي القدره كما تدعمتم لم يكن لادم ميزه ولا تشفع غيره لما انظر الى السياقات في الكتاب والسنة التي فيها خلق الله بيده في حديث محاجهة بين آدم وموسى حديث الشفاعي ومقيامة في آية القرآن هذه السياقات لما تذكر تذكر في مقام متح آدم عليه السلام لما رجعه إليه قالوا أنت آدم أبو بشر خلق الله بيده هذا اسم وقامه ذو ذكر المحاسن صح كده وأيضاً في مقام المحجمين أدم وموسى متى ذكر موسى هذا الأمر أنت على الله بيدك أما يذكر بيذكر محاسن أدم عليه السلام وكذلك في القرآن فهذه السياقات أبانت هذه السياقات أبانت مما لا يدعم جال للشك أنها إنما ذكرت في مقام تشريف لي... تشريف من تشريف لآدم عليه السلام فلو كانت لديها القدرة لم يكن لهذه السياقات فإذا الأمر الثاني لو كانت لديها القدرة لكانت الحجة لإبليس أن قال يا رب خلق آدم بقدرك وخلقت أنا بخدرتك وأنا خير منه من حيث المادة فلما أزهد له بل العقل هو الذي بل العقل يوجب أو العقل يقدم إبليس على آدم ويكون الأول والسقود له هو إبليس وليس آلاء. الرواج الثاني الذي يبين مطلّام. سألت أن هذه القدرة معرضة في قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ملأ لا يغيضها إلى ينقصها سحاء الليل الليلاها. قال أرأيت ما أمفق من بخارق السماء والأرض؟ فإنه لم يغب إلى ينقص. ما في يدي؟ قال وعرش على الماء وبيدي الأخرى الميزام يخفض وافق. فهذا الحديث. كما قال العلماء فيه إبطال لكل تأويل يقال في يد الله هذا الحديث فيه إبطال لكل تأويل يقال في يد الله لأنه ذكر اليمين وأنها لا ينقصها النفق ثم يقال اليد الأخرى, الأخرى فهل يقال في القدرة أن هناك قدرة وقدرة أخرى بل هي قدرة للا صفاء الله عز وجل ليس هناك قدرة وقدرة أخرى إنما الذي تصور نقلا وشرع وجود يد وهذه إيه أخرى. فلا يقال قدرته الأخرى أو قوته الأخرى. أيضاً فيقيل أن آدم أضيفا يعني أن أن ذلك أضيفا إلى آدم خلق خلقه بيدي مثلاً. ما بالتشريف آدم وأن آدم أضيفا إلى الله في خلقه إضف إضف التشريف فقط وليس لأنه خلق بيد الله. وهذه نسبة تشريف كما قال ناقة الله وأن الله خلق بيد الله ولا بيت الله يقال مثلا غاية ما في الأمر أن قوله خلقت بيدي فقط إضافة تشريف كما قال روح, من روح منه هل روح عيسى منه على سبيل الطبعيد لا على سبيل الغاية من هنا الغاية لما أضفت لله إضافة إيه تشريف فلما لا يقال أن هذا الباب من هذا الباب أن قوله تعالى لما خلق بيديه فقوله وروح منه نقال أن التشريف وهذه القاعدة مهمة جدا التشريف بالنسبة يعني إضافة نسبة للتشريف إذا تجردت عن إضافة صفة فإنها تقتضي التشريف فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة أوجب ذلك إثبات الصفة التي لو لاها ما تمت النسبة ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل لما أضاف آدم إلى نفسه ذكر صفة هذه المذكور لا يغفل عنها وهي بما خلقته بيدي لم يكن خلقي إنما ذكر مع الخلق صفة نص عليها فذل ذلك أن هذا ليس مجرد تشريف بل مجرد إثبات صفة لله عز وجل ده معنى قولنا أن التشريف بالنسبة أي كقول لما خلقت بيدي إذا تجردت عن إضافة صفة اقتضت مجرد التشريف يعني عدم وجود صفة إذا هل التشريف كقوله وروح منه لكن لما يقول خلقته بيدي لم يقول خلقين صح كده كما قال وروح منه بل قال لما خلقته بيدي فهنا التشريف أتى معه إيه إذا فالصفة أضيفت إلى الله فدل ذلك على أن المقصود من هذه ليس موارد تشريف بل إذبات صفة لله عز وجل لأن قولنا خلق الله الخلق بقدراته لما نُصِب الفعل إلى تعلقه بصفة اقتضى أن الله يخلق فكذلك أيضا هنا لما ذكر التقصيص مضاف إلى صفة وجب إذبات الصفة التي هي اليد على ما ينقب الله الأولي الثالث الذي يدل على إثبات اليد لله وأنها ليست هي قدرة أن الله لما أسند بعض الأعمال إلى يدي كما في قولي خلقته خلقات الله بيدي قول موسى لآدم وقول آدم لموسى كذب الله كذب الله الثورات بيدي دل أنها يد الحقيقية لأن يد رفت القدرة لم يكن لذكر هذه الفضائل فائدة بمعنى أن الله جل لما أضافها بعض هذه الأفعاية لما أضاف بعض الأذى فعل إلى يدي، دل على أن على الحقيقة، وليس ليس أضاف التشريف كما يزعم الزعماء. أما دعوى أن مرض يده هي النعمة، فمردود من وجوه الوجه الأول، قول تعالى يا إلليس ما منعك أن تسجد لما خلطت بيدي، فهنا اليد وردت بزواج التسنى، فيمتنع أن تكون اليد هي النعمة، لأن نعم الله لا تسنى بل إذا عد نعمة الله لا تحصوها فلما قال ما خلقت بيدي أي يدين على التثنية فلو كانت اليد هي النعمة لا لازم من ذلك أن إلهي نعمتان وأن نعمه وأن نعمة تحصر في عدد بعينه والله نعمه والله نعمه لا حصر لها وإذا نعمه نعمة الله لا تحصوها قال الميموني هو ينقل عن أحمد قال after من زعم does not fall كيف in بقوله تعالى لما Koch Baal How do Satan change the فضل ماشي فضل فضل فضل فضل خو رحمة خو نعود نقول ان ابن أحمد يقول وينقل ينقل عامل ميموني قال احمد بن زعم أن يدان إعمته كيف يصلح في قوله خلقته بيدي مشددة هذا على طريق التثنية هذا المخالف فلا تجوز أن تكون اليد هي النعمة قال أبو الحسن أشعري وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهومها مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أي أهل العرب أن يقول القائل فعلت بيدي ويقصد النعمة بطلة أي يكون معنى بيدي أي نعمة قال أبو الحباسة تيميا قوله لما خلق بيدي لا يجوز أن يراجها القدرة ولا النعمة حسن يقول أن لماذا خلق بيدي؟, بيدي لا يراد بها القدرة ولا النعم قال أن القدرة صفة واحدة لا يجوز أن يعبر عنها بالتثنية. ولا يجوز... قال ولا يجوز أن يرض بها النعمة لأن نعم الله لا تحصى فلا, يجو... فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بالتثنية أيضا وجه الثاني أن ما ورد في لغة العرب من اليد ليده بمعنى النعمة هما طبعا آه... الذي يبني بني الاشاعره في عليه ولغه العرب لذلك فرق بين بين بين من يقول ان الذي هي السماء هذا على الله وكذب على رسوله وكذب على لغه القرآن. وبين من يقول أن هي النعمه لماذا الفرق بين الجهميه والاشاعره لما كفر الصلف وما كفروا قول نعم جميعنا فو. قول بالتشكيل أشارة قول باطل. ولكنهم تأولوا تأويلات باطلة فوقع في التحريف. ما الفرق بين التحريف والتأويل؟ فاضل. الأيوس الأول. تحريف كل تحريف تأويل والعكس. العكس اشرح المحرر مؤول اشرح من على من التأويل أن التأويل... التحريف قسم أو نوع من أقسام التأويل. إيش رايك يا صديق تقريبا شفنا وطلع بالله والله في فكر بس كده محمد انت غلط ااا يعني يكون المتقدم التاويل قد له معنا شيء وقد يأتي معه صرف اللفظ عن ظاهره يبقى هنا راجع حق في صرف اللفظ عن ظاهره بخيد مرجوحه يسمى تحريف اذا في قرينه عند الاشاعره في قول لكنها هنا ايه مرجوحه نعم اليد في الفلوط العرب ما انكرنا ذلك معنى الخضره ومعنى النعمه هذه تسمى قرينه مرجوحه أي خلاف صحيح لذلك فهم بين من يقول يد الله هي هي السماء او البحر او الجبل كلام باطل تلاعب لا لم يرد هذا في لغة الجن حتى لكن الذي يكون له الباب موارب، ولو بيننا وبينه يخاش الذي يقول يده النعمة يدي القدرة نصح له الباطل الذي عليه وفي عدد يدي السماء نقول لو أن شخصا قال يدي السماء يقول هذا تلاعب بإكتابة السنة واللغة العرب فضل أن يقول أنه أن ليس اللي هي. لذلك لما كما ذكرنا كفر السلف الجامعي في العموم وما كفره المعتزلة ولا الشاعرة المعتزلة متأولون يقولون أن إزبات الصفات يلزل منه تعدد الزوايات وعدم وجود قديم واحد وكما قال القرى عبد الجبار في سنة الخمسة قال إذا وقال وصل العطاء لو أزبتنا صفتين أزبتنا إلهين طيب هذا كلام في كتبهم صفت شكراً ربما يتخلط لعباس ابن تاميه وقلط لعباس ابن تاميه إن القوله تعالى لما خلقت بيدي ودي أقوى ما رضى بي أحمد ورضى بي ابن تاميه إنه رضى على سبيل تثنية والقدرة لا تثنى وكذلك النعم أيضاً لا تثنى قال لما خلقت بيدي هي مشدداً طيب أيضاً لذلك كما ذكرنا إنما النقاش يكون مع الأشاعر اللي هالبيان ما هم عليه من باطل لكن شخص يقول لا ليس له يد هو يتلاعب بالكلام واليد هي عبارة عن السماء كلامه من البطلان لا يرد على لا يرد عليه أي أصلاً طيب نعم سنقول أن وجه الثاني أن نعم نقوله بما قلتُه أن اليد في لغة العرب التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين أن الذي هي الخضرة أن الذي هي النعمة كما قال عروة ابن مسعود لا يوكل صديقي يوم الحداديا الأول يد لك عندي لم أجزك بها إلا أجبتك لم يوكل سبأ سب عروة ابن مسعود الثقفي فابن مسعود كان يحفظ إيه له جميلا قال الأول يد أي الأول إيه لك عندي كنت يعني ما ما ما كفأتك عليها لأجرك وهذا عند العرب حفظ لي الجميل عند العرب حفظ الجميل كان يعني أحدهم يحفظ جميل من أذ عليه معروف. فجوابه أن يقول أن يقول نعم تستعمل في فلسطين العرب مع النعمة وهذا من باب السببية ويكون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرا في غيره فالمرء إنما يعطي الخير ويبذل العطاء بيده لكن لا تصور إطلاق اليد وربها النعمة إلا لمن كانت له يطلع الحقيقة ها يعني هل تصور أن يقول مثل شخص لشخص يعني أحبي يعني عمر يقول لزيد مثلا إذ كان زيد ضريرا فقال له ها يعني يكون حريصا على ولد فقال زيد هو في عيني هو في عيني فهل لضرير أن يقول هو في عيني ها فلا يتصور أن تاتي الآيات والأحاديث والإجماع على اثبات صفات اليد ثم يقال أنها ليست يد على الحقيقة طيب فلا يتصور ان يقول اعد اجعلني بعينك ويقصد اجعلني برعايتك الا اذا كان هذا الشخص له عينين حقيقتين عمرو يقول لذي اجعلني في عينه طيب لا تتصور ان يقول لو ذلك هو ايه هو ضرير سيكون حتى هذا تشريح له صح كده خلاص ايوه فلا يتصور في لغه العرب ان يقال لشخص ها ان له يد ويرد مع الآخر إلا إذا كانت له يد في بحقيقة ظهر الفساد في البلد للبح بما كسبت أيدي الناس لا تصور ها. أن يقول ذلك في شخص ليس له يد إنما له يد وغالب المعاصي تكون بيد بي لذا قال بما كسبت أيدي الناس وأيضا بما كسبت أعينهم وأرجلهم صح كده وألسنتهم ودي معاصي ويزلونهم لما قال بماكث الايدي الناس لان معظم غالب الذنوب تكون إيه؟ باليد من ضرب من سرقه من زنا طيب الله أعلم ايضا ما ورد ايضا يعني مما يدل على اذناء يد على الحقيقه ما ورد من متعلقات ذكر اليد يعني متعلقات ذكر اليد ذكر في كتاب الله مع القبر والصبر والهز صح يهذون يفسكون السنة والأنامل والكف والأصابع ده اسمه متعلقات الإيه؟ اليد هل يتصور أن كل هذه متعلقات تذكر لمن ليس له يد على الحقيقة؟ نعم. ها الأمر الد... الثاني ما ورد من ذكر المتعلقات اليد نفسي تكون زي ما قلت الحافظ العلامة الذي لا يكتب ولكن يعني ها خلص بلك كان بيشبه يذكرني ب في ابن سيرين أو ابن مسية. كنا إذا دخل الصوت يضع يديه في في في في أذنيه. لأنه إذا استمع شيئا يحفظه. اكتب يا أبو اكتب يا حبيبي الحافظ عن كثير مات الناس. محمد مهجم ها؟ موذكر وتعلقات اليد لا يكون إلا اليد على الحقيقة قال عثمان الدانيمي قد علمت أيها المريسي أن هذه تفتير مقلوبة ورجع عن كل معقول لا يقبله إلا جهول فإذا ادعيت أن اليد فإذا ادعيت أن اليد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة قلنا لك أجد ولسنا بتفسيرها منك أجهل وإذا أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام متكلم حتى لا يحتاج له مثل كاين التفسير يعني ايه عايز يقول نعم ان اليد يد بمعنى النعمة لكن انظر للاستياقات والصماد وطيه اليمين كان نعمه يمين والارض جميع قبضته يوم القيامه فوجدت برده انامله ان طلع بين اصبعين من اصابع الرحمن فكل هذه السياقات كما قال كما قال الدرمي وارطال البيريسي هذه تدل على انها يد على الحقيقه وليست وليست النعمه وليست القدره فتوطم على ذلك ان القول بتاويل اليدين بقدرتين او نعمتين وارد جاهز لان التثنيه في قوله بيديه ينقض هذا التاويل ايضا مما يرد تاويل اليدين بانها النعمه والقدره قول تعالى لما خلقت بيدي. قال أبو العباس المتأميم. إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء لما خلقت بيدي، فإنه نص أنه فعل بيدي. لما خلقت بيدي. ها. يعني لم يقل لما خلقت يدي. لما خلقت بيدي. قال إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء. كما في قوله بيدي فهذا نص أنه فعل بيديك ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو ماشى أن يقول فعلته هذا بيدك أو فعلته يدك قال ورد قيم ورد ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع مقرنا بما يدل على أنها يد على الحقيقة من الإمساك والطيب والقبر والبسط والخلق فالنظام يبين أن هذه المتعلقات لا تكون إلا لمن له على الحقيقه وليست نعمة وليست قدرة أما قولهم بأننا أما قولهم بالإمساك عن الأحاديث التي نصفت على صفة اليد مع الإيمان بها واعتقاد ان الظاهر منها غير مراد طبعا هذا الكلام نص عليه القاضي عبد الجبار في كتاب المتحاب القرآن بيقول على ان أقض نصوص الصفات على ظاهرها كفر يقول تناول نصوص الصفات على ظاهرها قال كفر هذا كلامه في كتابي متحاب القرآن سرقة 19 كل أسف لنا منا على هذا الكلام على أن مثلا ماشي ما يعني نؤمن بنصوص صفات ونؤمن بها واعتقاد أن ظاهر منها غير مراد منها غير مراد هذا نص عليه شرحه على مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج فهذا كلام غير صحيح. بل آل السنة آمنوا بنصوص صفات. وأما القول بأن الظاهر منها غير مراد فيه تفصيل. كلمة إن لما تقول أسألك مثلا هل الظاهر من نصوص صفات غير مراد أم هو مراد؟ ها مراد غير مراد. ما في تفصيل. الظاهر من نصوص إيه هو إيه الظاهر؟ وأول معنى هي إلى ذهنك بعضها غير مراد، مراد شيء بس يلحق بها رسمة بس ممتاز. آه، زي كلمة الجهة والمكان. مراد إن كان كلمة الظاهر منها اثباتا يستلزم التشبيل والتمثيل بين الله وخلقه نقول هذا غير مراد. ليس تمثيل شيء. هل تعلم له زميل؟ لأنه ما يكون له كف ونح. وإن كان المراد وإن كان الظاهر منها على ما لي يليق به ليس كمثلي شيء فهذا ظاهر المراد مش فاهم صح؟ والثاني تاني طب نكتب إجابة نقول هل الظاهر من لدوس الصفات مراد أم غير مراد كمان ذكرنا أن المخالفين قالوا أن الظاهر من غير مراد نقول وهو وفي هذا تفصيل أهل السنة امروا الربي بين الصفات اما القول بان الظاهر منها غير مراد ففي تفصيل ان كان المقصود بالظاهر هذا إثبات الصفه على ما يليق بالله فنعم فقد دلت ازلت الكتاب والسنه واجماع الامه على اثبات اليد لله عز وجل وان ظاهرها مراد وان, وإن كان المقصود بالظاهر هنا ما قد يفهم من اثبات الصفات على نحو المشابهه للمخلوقين هنا لا شك اننا ننفي هذا الظاهر مع اثبات اصل الصفه لله على ما يليق به ولا يحملون هذا الظاهر الفاسد على إنكار الصفة أو التاني. لأن كان الظاهر هذا من الصفة الذي نثبته يستلزم مشابهة كل الظواهر هذا غير مراد. الله لا يتكلم فيه شيء. وإن كان المقصود بظاهر هنا ما قد يفهم من إثبات الصفات على ما يليق بالله دون مشابهة. دون الممثلة فنقول أن ظاهر من هنا مراب ليس كمثلئ شيء أو السميع القصير هذا تقصير السياسة نعم لو الظاهر من الآية لو الظاهر من الآية لو أنت فهمت من الظاهر هذا أن قوله تعالى يقول الله فوق أيديه أن الله كل به البشر وأن الله يده يوم المبيع كاد وقت الله مثلا فهذا الظهر مراد بيرد على على صاحبه وعلى ما كذلك وإن كان الظاهر الذي فإن كان الظهر من النص هذا إزبات اليد على ما يليق بالله ليس كمثل شيء فهذا ظاهر المراد ظاهره قال, قال به كتابه السنة وفهم السلف الأمه وفهم سلف الأمة فهموا آمنوا بالصفات وقالوا بظاهرها على ما يف بالله وتقرأ كده فيما توطر عن العمة نؤمن بأيات الصفات ونمررها كما جاءت بلا كيف بلا كيف أي بلا كيف نعلم ومن نخل المعنى ما ينفي المعنى الباطل. الماء الباطل الذي هنا بينحنا على إيه؟ هنا إن كان المرض هذا معنى التشبيه نفي هذا هو معنى الباطل فكل نص عن السلف ورد فيه نفي المعنى عن صفات الله ليس هذا تفويضا وإنما نفي المعنى عند السلف هو نفي المعنى الباطل. كل نصر وارد عن السلف في نفي المعنى عن صفات الله يقول نؤمن بالصفات بلا معنى فهذا ليس تفويضا انما المراد بنفي المعنى هنا اي نفي المعنى الباطل الذي قد يفهم منه المشابهه بين الله وبين خلقه قال شيخ الإسلام ويرد على هذه الفرية زالت المعنى الزرء المراد قال بلغاك الحمق بالله قال يا شيخ الإسلام بلغاك ويرد على المخالف بلغاك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا أن المراد باليد خلاف الظاهر وأنه ظهر غيمرات. يعني أنت لما تقول أننا نؤمن بآيات ال معايا، يعني من تقول نؤمن بأدلة صفات اليد، ولكن ظهر غيمرات. نؤمن بها، لكن ظهر غيمرات. إذن هذا كلامك يناقض هذا أو أوله أو آخره أو آخره تؤمن بها وتقول ظهر غيمرات؟ هذا إيمان صوري. من فائد أن نؤمن بكلام ظاهر غير مراد؟ على من تلبس وعلى من تبحث الله يأمرك صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تؤمن بالأدلة ثم تقول أوؤمن بها ولكن الظاهر المراد مش هنسميون كده يقول مم أبلغك في كتاب الله أو في في في السنة أو عن السلف أنهم قالوا نؤمن بها ولكن الظاهر المراد من قال بذلك هذا اسمه إيمان إيه شكلي إيمان إيه صوري نصه تن أو من بي وقديس ولكن لا أقول بظاهر إذا Have you على قولك on your words? What was it? What was it? By the way of being angry and saying that you believe in them and the way of being angry. Ok? So you and those who did not say to them either. You and those who did ما الفرق بينهما هو تقييد شكلي للنص هذا الاثر الطلبي النووي لما اتعث في ذلك قال نؤمن بها ولا نقول بظاهرها فكره كبيره صح فقط الذي ينفي فيها غير النص نعم بنص النص كذلك هذا الفكر هو الذي ينفيها ادعم تنزيها وكل نص اوهم التشبيه فاوله رم تنزيه هو كده بيعمل كده يبنون كل معطل مشبه وكل مشبه معطل اشرح ممتاز ما شاء الله حاجة فعلا يعني انا مش عارف اقول ايه اقول ايه اقول ايه اقول ايه اقول حاجة عيدي عيدي ايه عيدي عارف ايه يعني شاء الله كل اعطي السفات وقع في التشبيه لماذا لانه ما اعطل ايه انا مشاب ممتاز معطل الا فراره من النجمية. اه. فضل. أكمل وكل معطل مشابه. وكل كل مشابه. محطه. وكل معطل مشابه. حديد؟ حديد وكل معطل نعم. و... وكل وكل مشابه معطل. لماذا كل مشابه معطل؟ كل مشابه معطل. اه. غير. لا حتى لا. كل شبه اي شبه عطل الصفه قالوا بيترون كاذبين وهي وهي عطل الكمال نعم نعم الذي اثبته ربنا في كتابه في ذن نبيه في جميع ها عطل صفات الكمال عطل لازم فيه شيء عطل لم يغلفه احد ان يا الله مستعان ذهبي المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة يعني مخترعة ما علمت واحدا سبقهم بها قالوا هذه السفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مهد زي это hört زي المتأخرون من أهل النظر قالوا قولة مولدة هاي مولدة مخترعة محدثة. قال ما علمت أحدا سبقهم بها ايش قالوا قالوا هذه السفات تمر كما جاءت ولا تؤول هذا المكان كنت تقول إيه كما جاء فبيسموني بابلي بالظاهر مع اعتقاد أن ظاهر غير مراد كقول كلام مختارا. وفى عقاقته له بيقول لله لله ليد ولكن يد يد يهدي؟ إيه إذا إذا لو قال يد يهدر لسه تضفيه لو قال يد في لغة معلومة ولكن لا نقول بظاهرة هذا نوع ضرب من دروس التفويض ما شفنا نف إثبات الصفر معنى في معناها هو تفويض كأن بببأفوز النعم هذا ضرب من دروس التفويض الطعي هو تفويض اليد يأذن زي عرف لاميم كفاية عين صاد فمن أبطل الصفر هذا هذا ضرب من دروس التفويض هذا يقول أقول, أقول أقوله بالنص ولا أقول بظاهرة بمعناه ليه لأنه فاهم من الظاهر يد كذا الإنسان لم يفهم من الإذباح إلا التشبيل حصر الإثبات في التشبيل فظل من التشبيل وقع في التعطيل وقع في التفريد وقع في إذن إذن أخير ذلك ذلك الشخصين يقول ولو كانوا يؤمنون أي سلف باللفظ المجرد بالغير فهم لمعناه لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول السلف تواتر عنه هذه العبارة لاو قالها شيخ مالك ثم اشترى عالمي. فشخصا بيقول إيه لو كان السالب بيقولوا الاستفاض ظاهر وغير مراد. لما قالوا أن الاستواء غير أن الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول. يعني, غير مجهول. يعني معلوم المعنى غير مجهول تساوي معلوم المعنى إذا ظاهر وإيه مراد؟ لأن الذي لا يعلم معنى لا يقال ما ظاهر مراد؟ فضل. شو المشكلة الأشارة بتقرؤي ده أنا الحديث فسنة. يعني أنا الكلام ده كلي الدكتور عندنا قول الملك ألف ذي. أوه. ال ال ال ممكن كذبا على مالي. ما وتشي كذب. ما مصدق. ممكن وما يعني. الله المستعان. أما تقولون بأن الأصابع هي النعمة استنادا لقول الراعي يصف راعيا ضعيف العصا. بادية العروق ترى له عليها إذا ما أجب الناس إصبعا يعني الإصبع في اللغة تأتي بمعنى النعمة قالوا والإصبع أيضا الأثر الحسن فلان له إصبع على فلان أي له أثر طيب له أثر حسن أو يقال الراعي الحسن الراعي العيب الجميل الأثر فيها إن له عليها إصبع يعني ما يكون الراعي بي يعني بيترلف مع الجمال والبعيد قال إن له... الراعي إن عليها إصبعا يعني إيه؟ أثر جميل إصبع يعني إيه لمس الجمال لمس الجمال أحبك وأنت إن شاء الله أمس الجمال يروى طبعا رضعا ذلك على ذلك ما سفد بالحديث أن النسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب سفد خلبي على دينك والله يز... في هذا الزمن لابد أن نلعج بها ذي تعرض اللهم مقلب قلوب سفد خلبي على دينك ترى الرجل من الارضة يبيع دينه يعرض من الدنيا لأخذ كل شيء الضيئ كان النهاردة من شمال يقرأ لي مين أو العكس يبيع دينه ويعرضه من الدنيا فعلاً والله الخلوب بتتقلب فمقلب الخلوب ثبت خلوبنا على دينك فالنسلم كان أكثر من هذا الدعاء فيسأل وهل تخافوا علينا؟ يقول صلى الله عليه وسلم نعم إلا الخلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبنا كيف هشاه فلو كانت الإصبع هي النعمة على زعبكم لكان قلب المؤمن بين نعمتين من نعم الله فلما يسأل الله التثبيت؟ وصلت تنزلنا معكم ان الاصبع تاتي معنى الاثر الحسن والاثر الطيب فنزلوا هذا التاويل على الحديث بين اصبعين من صباع الرحمن فلو كان الاصبعين نعمه لكان لازم الحديث ان القلوب بين نعمتين من نعم الله فلما لا تزيد لو كانت القلوب مغمورة لو كان على زعمكم ان القلوب بين اصبعين اي بين نعمتين اذا هي مغمورة في نعم الله فلما نسأل لا تزديد فدل ذلك على بطلان زعمكم ومما عيد أن الأصابع على الحقيقة وليست النعمة والأثر الطيب كما زعمتم ها كما ذكرنا الحديث الذي أرد فيه أن قلوب بني آدم بين إصبعين من الأصابع الرحمن في رواية عدد الدماندة أن سوفين الثوري كان يشير بالسبابة والوسطى يقول يحركهما يقول أن قلب العباد بين أصابعي من أصابع الرحمن، وعندنا في الإشارة منهجنا ووضحناه، منهجنا ووضحناه في حديث البشارة في إشارة حديث الإشارة. إن الإشارة تكون بضوابط أن نشير في مراسيد الدليل وأن نشير عند أُناس لا لا, لا فهمونه أو لا تطوعون مثلاً أو لا يعني يظنوا أن هناك نوع مشابه بين الله وبين خلقه. يعني شو لا يعني ممتاز هل جمهور سامعين لنسلم جمهور سامعين لك ام مختلف ليس ليس يعرف ما سيعترضوا هي ما حدش هيعترضوا هي هيس يفهموا ان اصابع الله هي اصابع البشر لان مش الاعتراض العم يا عم العم ايه لو حط له اي شيء سيفضحه شيء خاص ومحترم اه هو خلاص هو هيقضي فكان المشكله فين انه يفهم ان يد ولو صابع تشبه صابع البشر برضه هكذا اللي فاش اقول اقول حس ان وصلنا من لما بطل يسمع ربنا نعم نعم الاشاره ال مين الناس لا يعقلون من هذه الأمور يعني، فقد أقع في التشبيه، خاصة إذا وهذا لأن الجهمية المعتزلة للأسف يرمون من أذبة الصفات مشبيها، يرمون من أذبة الصفات أنه مشبه حتى قال فمما ابن عشرة من رؤساء الجهمية قال ثلاثة من الأنبياء مشبيها، نواخذها شطحه، بعد دخل في الأنبياء، قال لك ثلاثة من الأنبياء مشبيها، قال موسى حين قال إن هي إلا فتنتك. وعيسى حين قال تعلم وفي نفسي ولا اعلم في نفسي ومحمد حين قال ينذر ربنا ابن اشرس من رؤساء المعتزله يا رؤساء الجهميه ما هو خلاص يا جماعه <تصفيق> أما رمي المخالفين أما رمي المخالفين أما رمي المخالفين لأعلى السنة بأنها حشوية ومجسمة فجوابه كما قال ابن قيم جوابه كما قال ابن قيم قال كم ذا توسلتم بنفذ الجسم والتجسيم للتعطي والكفرات فجعلتموه الترسة سنقلنا لكم الله فوق العرش والأكوان يعني المعطب يجعل مسألة التكسيم ده توس كل ما حد يكلم إنه تمجدس يقال زي إيه وزي يقاية كده أي حد يقول إنه أنت مجسس بيرد التكسيم ليه ليه يفر من الصفات التي لا هوه فكلما ما أتا هموز بيتسرع يقول أنت مجسس فجعلوا كما قال نقي فلنيا وجعلوا تورسا وجعل تموه أي الورامي بالتكسيم والتجديل تورسا وقلنا الله أن الله فوق العرش والأقوين قال حين الله لقد كانت تجمع التكسيم من أعظم أسباب الضلال في الصفات من اول من اللي من الناس بالتكسيم أي حد اول من اول من اول من اول من مشبه. من اول من اول من اول من أي من اول من اول من اول من اول من اول ممكن لو لو جحت أغلقت أغلقت أهل السنة نبيذ الله المستعان حشوية. حشوية مجسمة والله الله قال حمير أهل السنة قال حمير الله المستعان <تصفيق> ااا كتاب العلم ده الكتاب الشيل شيل حايكب شيل ها كميكنا كان ده اللي مش عايز طيب الاكتشافي بهذا القادر ان شاء الله في تكمله لشبهات شاء الله صلى الله عليه وسلم حلو عايز اكملت عليكم انت بتتكلم عن ديسه ما اتفقتش يعني التكريم ده كان داخله مسافه